إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا نعام حتى إذا اَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ ليلا نونا هارا فجعلناها حصيدا اتاها امرنا ليلا نونا هارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بلمس كذلك نفصل لا لقوم يتفكرون